قل للمالحة بالخمار الأسوادي قل للمالحة بالخمار الأسوادي ماذا فقلت بعابد متعبيدي قد كان شمر بالصلاة في ثيابه حتى وقفت له في باب المسجد بالله بالله ردي عليه صلاته لا تكتول بحق دين محمد خطرتك خث خطرت للبنت المتعوّدي وارتد بنافرة الغزال الأغيادي خطرتك خث للبنت المتعوّدي. ورانت ورانت بنظرة الغزال الأغيادي، فقدت تشير إلى السلام بترفيها وبكفح المغضوب خوف الحسدية. آه آه خوف الحسدية. انسات احبابنا دوم تعيان تجزن اولم نوا مكان قصيه تلوداعي فخر روح خيبه قلب سجدان وابكيا وتلو رؤى يا تلوداعي فخر Abdahu Zakaria, wahuna jil ilaha minfur fi wajdi, wahuna jil abdahu Zekaria. خوني <تصفيق> برامي منيه تتابعني عندي في هواه ايران تام سويه انا شيخ برامي منيه تتابعني عندي في هواه هواه ايران تام Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Ah, oh, yes, I am.